وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حداب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم بِمَا بما كانوا يعملون وقالوا لِمَ لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا دلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِيْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَ لَهُمْ وَإِيْ أَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ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 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّهُ الْأَنْهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِالْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ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 إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أَفَمَهِي الْقَافِنَانِ خَيْرٌ أَمَّا يَتِي أَمِنَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو دعلناه قرآنا أعدبيا لقالوا لولا فصلت آياته أهعدمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم معما